Bismillahirrahmanirrahim Suratun anzalna ve araz ve hava anzalna fiha ayatim beyina'ti lal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 veya dırau onun hâlâtı أَن anlarsın. Dua etti. Dua etti. Dua etti. Dua etti. Dua etti. Dua etti. Dua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 وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُثٌ رَحِيمٌ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 أتوء للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم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 yöme izi yüf fi him Allah dini hım el hak ve yâlem ne an Allah ؤلایک مبرؤن مما يقولون لهم نافرۃ ورزق كريم.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 فَلا تَدْخُلُوها حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَتَرْجِعُوا وَأَذَنَ فَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ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 إخوانهم أو بني إخوانهم أو بني أخواتهم أو نسائهم أو ما ملكت أيمنهم.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 ve la tukrhu fetyatkum al bilgai in arad netapsun al tabetoh arda hayatin dünya ve men yukrhu n وَلَ قَدَ أَن زَلن إلَكُم آياتَاتِ مُبَيينَاتٍ وَمَسَلَم مِنََّزينَ مِن قَبْلِكُم وَمَ رضَةَ للِمُتَّقيد فَلهَّهُ نُرُ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 والذين كفروا أعمالهم كسراب بطيعة يحسبه الضمآن ماءا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه Allahu siriğ al-hisab, ouk a zulmatin fi bahri al-ajy, osha h mujum min falqihi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 فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابٌ أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُونَ